مذكّر لست عليه بمسيطر إلا من تولّى وكفر فيُعذبُهُ الله فيُعذبُهُ الله العذاب الأكبر إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم